ها الضمير ولع القلب تذكر علي من زمان قديمي يا من معرب سعيد بن بين السنف وبين دار السليمي ها الضمير ولع القلب تذكر طرا علي زمان يوم مع ربع سعيد بين السناق وبين دارا السليمي يزيني جلستهم على غيب الأمطار في روغة يختال فيها النسيم يروق لي مثالهم شابة الناق ترهبه في مظلمة العتمي لا توقعهم في مجال بل بني وبهار سوال ثم في أقيل فيها شتيمي أدلهم بل ود مراد أهل وكا ودلينا النديم تدمر لي ما انتصاري في وجوار لو كان لا الدنيا سبيل لي مقيمي لكن طبع الوقت مقفي يوم من دار شيء مقدر من الهين حكيم يا عاشق الدنيا ترى العيش تعب حلم تواليه هواها للأمرار يشقى من كان فيها لهم خصر لنا بالنه عن الدار ولقى من السكرات شيء عظيم حطاه في رمس عواليها الأحجار متفرد وسط سواتان يتيم هناك ما يجديه توني منعدار ما ينفع يا كود عفو الكريمي يا الله يا اللي علم الغيب والاسرار يا فالق الموج البحر لك كلمه تنجينا في يوم الدهن النفس تحتار يظهر النظر هلابه الجحيم تجعل يا رب مع القوم لك اللي مساك لهم جنانا النعيم الناس بغض الخير عجلات نعمار واستاسوا لله الله بقلب سليمي ما صدهم عن طاعته عز فلاو ولا تثني فاتنا ثالثي نهارهم صوما تسبح وذكر بعيدا عن الشغبهم بالنميمي ولانه الجاد لنا وقت الاصحاب يستغفرون ودمعهم مستديم وحسان الوالد للضيف والجار حرصا على التقوى وفعل الحشيمي من هاجهم بالدين قرآن وثاق لا ضيع العلم ها شطوه ذميم هذا صنم الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق لن هذا وصل الله على سيدنا براء اللى جلب الحق لن هذا وصل, وصل الله على سيدنا براء اللى جلب الحق لن بهم هذا وصل الله على سيدنا براء اللي جلب الحق لنبهيمي هذا وصل الله على سيد الابرار الحق هذا وصل الله على سيد اللي